في الفلت المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لا يه، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك الله إذ قال لهم أخوهم هود أن لا تتتقون إني لكم رسل أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أتمنون بكل شيء آيات وتتخذون مصالع العل لكم تخرجون وإذا بغشتم بغشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبني وجنات وعون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سماء علينا أم عظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا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 من طلعها هغيم وتنحتون من الجبال موتا فالهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصنحون قالوا ما أنت من المتحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي آية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم مَعْرُومَ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ إِن فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ مُوسَى إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ مَأْمُونٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 تنتهي يا نوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القارين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابين ثم دمرنا الآخرين وأنذرنا عليهم مطرات فسأ مطول من ذريم إن في ذلك لا يتوما كان أكثرهم مني وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَمَنَّ بَأْصَحَابِ الْأِيكَةِ الرُّسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُلْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْنَ وَلَا تَكُولُوا مِنَ الْمُخْتِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِصَطَاتِ الْمُشْتَقِينَ وَلَا تَبْخَتُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر. مَثَلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَطغُونَ فَكَذَّبُوهُ فَخَذَفَهُ عذاب يوم الظلم إنّه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا يتو وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لَتَزِيلُ رَبَّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُرْدِنِ فِي لِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَالِيِّ أَمَنَّمْ يَكُونَ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم موتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منضرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 وَإِنَّ بَعْضَ الَّذِينَ تَكَنَّرِبِ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِن عصوكَ فَقُلْ إِنِّي نِيبٌ مَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرحيم الذي يراك عين تقول وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل يفاك أفين يلقون السمع وأكثرهم كاببون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 وعمل الصالحات وذكر الله كثيراً تصلوا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي من